أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. وسفريا إذ نادى ربه رب لا تفرني فردا جبلنا له وعملنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا سالمين في الخيرات ودرؤنا ربه وربنا وكان لنا خاشعين والتي أصلت فرجها فلطفنا فيها من روحنا وجعلناها ورناها آية للعالمين Amen. يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسيرون، وقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَافِصَةٌ أَدَّى صَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَافِصَةٌ أَدَّى صَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَئِذٍ لَقَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ من كان هؤلاء ياركة ما وردوها وكل فيها خارجون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسبعون إن الذين سبعت لهم منا الحسن لا يسمعون حسيتها وهم في مشتت أم. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في السهول من بعد الذكر أن الأرض فَإِن تَوَلَّوْا فَكُلُّ آلِهَتِكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ ذِى الْقُرْبَى لَأَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مَثَوَىً إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْرَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ